بسم الله الرحمن الرحيم يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أ و ل ي ا ء تلقون إ ل ي ه م بالموده وقد كفروا بما جاءكم وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول واياكم أ ن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم, ان كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إ ل ي ه م بالمواجد وأنا أ ع ل موسوعه بما أخفيتم النابلسي للعلوم الاسلاميه فسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وادوا لو تكفرون لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قد كانت لكم أ س و ة ح س ن ة في إ ب ر ا ه ي م والذين معه إ ذ قالوا لقومهم إ ن ا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم بينكم ا ل ع د ا و ة والبغضاء أ ب د ا حتى تؤمنوا بالله وحده الا قول إ ب ر ا ه ي م لابيه لاستغفرن لك وما أ م ل ك لك من الله من شيء ربنا عليك ت و ك ل ن ا و إ ل ي ك أ ن ب ن ا و إ ل ي ك ا ل م ص ي ر ربنا ل ا ت ج ع ل ن فتنة للذين ا ف ك ر و ا و ا غ ف ر ل ن ا ربنا إنك أنت ا ل ع ز ز ي ا ل ح ك ي م لقد كان لكم فيهم أ س و ة ح س ن ة لمن كان يرجو الله واليوم ا ل آ خ ر ومن يتول فان الله هو الغني الحميد عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم موده والله قدير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 إ ن م ا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين و أ خ ر ج و ك م من دياركم وظاهروا على اخراجكم أ ن تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون يام موسوعه ا ل ن ا ب ل م ب إ ي م ا ن ن ه ف ل ن ع ل م و م ؤ م ن ا ت ف ل ا ترجعوهن إ ل ى ا ل ك ف ا م ي ه ن حل ولا هم يحلون لهن و آ ت و ه م ما أ ن ف ق و ا ولا جناح عليكم أ ن تنكحوهن إ ذ ا آ ت ي ت م و ه ن أ ج و ر ه ن ولا تمسكوا بعصم الكوافر و ا س أ ل و ا ما أ ن ف ق ت م و ل ي س أ ل و ا ما أ ن ف ق و ا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم و إ ن فاتكم شيء من أ ز و ا ج ك م إ ل ى الكفار فعاقبتم فاتوا الذين ذهبت أ ز و ا ج ه م مثل ما أ ن ف ق و ا واتقوا الله الذي أ ن ت م به مؤمنون بالله على أ ن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن اولادهن ولا ي أ ت ي ن ببهتان يفترينه بين أ ي د ي ه ن ولا يعصينك في م ع ر و ف ف ب ا ي ع ه ن ا ل ن ا ب ل ه س ا للعلوم ه ي ا أ ي ه ا ا ل ذ ي ن آ م ن و ا لا تتولوا ق و م ا غضب الله ع ل ي ي ه م قد ح س و ا م ن الآخرة لفضيله ا ل آ خ ر ة ك م ا يئس ا ل ك ف ا ر م ن أ ص ح ا ب ا ل ق ب و ي